يا إلهي هي كل ضماني هي هي كل ضماني دي حياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك بعصاك وعكزاك تعليل غنى قريتك دي حياتي تشاهد لك توصف غنى رعيتك بعصاك وعكزاك تعالي اللي غنى عليتك دي إليك محطاني حضنك وضماني وعنايا إلهي وقت ما رفضت جيت انت حبيتني من قبلها فدتني من قلت احيتني وفي وقت ما رفضت جيت انت حبيتني دي, دي كل ضماني هي هي كل ضماني مديونها الحبك راح عيش حسب وعدك واحكي بمعروفك واشكر جزي الكرم راحيش حسب قلبك واحكي ب معروفه واشكر جزل كرمك بيدك محوط أني هي هي كل دماني تعال عاد اللي هيمسك موبايل وإحنا في الاجتماع هيتاخد تاخد ويأخذ آخر الاجتماع وش ماشي عشان نفشل بعدين مع ربنا ومسكين موبايل بنلعب بعد از مع بعض لو سمحت لو سمحت عايز اسمع صوتك قبل يعني لا مع بعض ادنو تلاني بالأفراح يفيد دمع العين حبا وليس جراح أدنو إذ كارتاح تملاني بالأفراح يفيد دمع العين حبا وليس جراح حبيبي سباني بحبه سباني شفاني جماله فتان محضره سوري محضره ما الان بالوجود والاحسان حبيب سباني بحبه سباني شفا كذبني حب لأتي وعين عليك جلست بين يدي قواتنا السنين سوء يا ربي لي إليك وليس سوى اگون میکنم حلوه هللو اس هللو انت قول طيب قلت كلمه حلوه اه قاعده طيب تجربه حلوه اه انت حلوه تجربه حلوه انت حلوه رب روسيا يا اللي بديت رحلة معايا طيب لا لا امسك ايدي يا زي فين هي دي ايدي في <تصفيق> لا مش عين. لا لا احنا مش هنقول حاجة اشتركوا في